توقفنا بالامس يا عم عندما كان الامام يشرح المسألة العاشرة من مسائل الايات الاربع من سورة النساء من الحادية عشرة وحتى الرابعة عشرة وكانت حول قوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف نعم يا ولدي فماذا تذكر من قول امامنا القرطبي في ذلك قال الامام اي وان كانت المتروكة او المولودة واحدة مثل فإن كن نساء فاذا كان مع بنات الصلب بنات ابن وكان بنات الصلب اثنتين فصاعدا حجبن بنات الابن ان يرثن بالفرض ولانه لا مدخل لبنات الابن ان يرثن بالفرض في غير الثلثين فان كانت بنت الصلب واحده فان بنت الابن او بنات الابن يرثن مع بنات الصلب تكمله الثلثين لأنه فرض يرثه البنتان فما زاد ثم أورد الإمام ما روى عن أبي موسى عندما سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فإنه سيتابعني فتح الله عليك يا ولدي وبارك في فهمك وعلمك الآن يمكننا مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس بعد أن قال أبو موسى وأت ابن مسعود فإنه سيتابعني سئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت اذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت قالوا فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم فإن كان مع بنت الابن أو بنات الابن ابن في درجتها أو أسفل منها عصبها فكان النصف الثاني بينهما للذكر مثل حظ الأنسيين بالغا ما بلغ خلافاً لابن مسعود على ما تقدم إذا استوفى بنات الصلب أو بنت الصلب وبنات الابن الثلثين وكذلك يقول في الأخت لأب وأم وأخوات وإخوة لأب للأخت من الأب والأم النصف والباقي للأخوة والأخوات ما لم يصبهن من المقاسمة أكثر من السدس فإن أصابهن أكثر من السدس أعطاهن السدس تكملة الثلسين ولم يزدهن على ذلك وبه قال أبو ثور الله سبحان الله سبحانه الله المسألة الحادية عشرة إذا مات الرجل وطرك زوجته حبلا فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع واجمع اهل العلم على ان الرجل اذا مات وزوجته حبلى ان الولد الذي في بطنها يرث ويورث اذا خرج حيا واستهل وقالوا جميعا اذا خرج ميتا لم يرث فان خرج حيا ولم يستهل قال الطائفه لا ميراث له وان تحرك او عطس ما لم يستهل هذا قول مالك والقاسم بن محمد وابن سيرين والشعبي والزهري وفتاده وقال الطائفه اذا عرفت حياه المولود بتحريك او صياح او رضاع او نفس فاحكامه احكام الحي هذا قول الشافعي وسفيان الثوري والاوزعي قال ابن المنذر الذي قاله الشافعي يحتمل النظر غير أن الخبر يمنع منه وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وامه وهذا خبر ولا يقع على الخبر النسخ المسألة الثانية عشرة لما قال تعالى في أولادكم تناول الخنثى وهو الذي له فرجان وأجمع العلماء على أنه يورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة قال ابن المنذر ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكا عنه فإن بال منهما معا فالمعتبر سبق البول قاله سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق وحكي ذلك عن أصحاب الرأي وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في الخنثى يورثه من حيث يبول فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق فإن بال منهما معا فنصف ذكر ونصف أنثى وقال يعقوب ومحمد من أيهما خرج أكثر ورث وحكي عن الأوزاعي وقال النعمان إذا خرج منهما معا فهو مشكل ولا أنظر إلى أيهما أكثر وروي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا وحكي عنه قال إذا أشكل أعطي أقل النصيبين وقال يحيى بن آدم اذا بال من حيث يبول الرجل ويحيض كما تحيض المراه ورث من حيث يبول لان في الاثر يورث من مباله وفي قول الشافعي اذا خرج منهما جميعا ولم يسبق احدهما الاخر يكون مشكلا ويعطى من الميراث ميراث انثى ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة حتى يتبين أمره أو يصطلحه وبه قال أبو ثور وقال الشعبي يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى وبه قال الأوزاعي وهو مذهب مالك قال ابن الشاس في جواهره الثمينه على مذهب مالك عالم المدينة الخنثة يعتبر اذا كان ذا فرجين فرج المرأة وفرج الرجل بالمبال منهما فيعطى الحكم لما بال منهم فان بال منهما اعتبرت الكثرة من ايهما فان تساوى الحال اعتبر السبق فان كان ذلك منهما معا اعتبر نبات اللحية او كبر الثديين ومشابهتهما لثدي النساء فإن اجتمع الأمران اعتبر الحال عند البلوغ فإن وجد الحيض حكم به وإن وجد الاحتلام وحده حكم به فإن اجتمعاه فهو مشكل وكذلك لو لم يكن فرج للمختص بالرجال ولا المختص بالنساء بل كان له مكان يبول منه فقط انتظر به البلوغ فإن ظهرت علامة مميزة وإلا فهو مشكل ثم حيث حكمنا بالإشكال فميراثه نصف نصيبي ذكر وأنثى هذا الذي ذكروه يا إخواني من العلامات في الخنثة المشكل وقد أشرنا إلى علامة في صدر هذه الصورة تلحقه بأحد النوعين وهي اعتبار الأضلاع وهي مروية عن علي رضي الله تعالى عنه وبها حكم وقد نظم بعض الفضلاء الحكماء حكم الخنثى في أبيات كثيرة أولها وأنه معتبر الأحوال بالسدي واللحية والمبالي وفيها يقول وإن ياكل قد استوت حالاته ولم تبن وأشكلت آياته فحظه من مورث القريب ستة اثمان من النصيب هذا الذي استحق للإشكال وفيه ما فيه من النكال وواجب في الحق ألا ينكح ما عاش في الدنيا وألا ينكح إذ لم يكن من خالص العيال ولغتدى من جملة الرجال وكل ما ذكرته في النظم قد قاله صورات أهل العلم وقد ابى الكلام فيه قومه منهم ولم يجنح إليه لوم لفرط ما يبدو من الشناعة في ذكره وظاهر البشاعة وقد مضى في شأنه الخفي حكم الإمام المرتضى علي بأنه إن نقصت أضلاعه فللرجال ينبغي اتباعه في الإرث والنكاح والإحرام في الحج والصلاة والأحكام وإن تزد ضلعا على الذكران فإنها من جملة النسوان لأن للنسوان ضلعا زائدة على الرجال فاغتنمها فائدة اذ نقصت من آدم فيما سبق لخلق حواء وهذا القول حق عليه مما قاله الرسول صلى عليه ربنا دليل وقال بعض المفسرين ولا يكون الخنث المشكل زوجا ولا زوجة ولا أبا ولا اما وقد قيل إنه قد وجد من له ولد من بطنه وولد من ظهره فإن صح ورث من ابنه لصلبه ميراث الأب كاملا ومن ابنه لبطنه ميراث الأم كاملا وهذا بعيد والله أعلم وفي سنن الدار خطني عن أبي هانئ عمر بن بشير قال سئل الشعبي عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له مال الذكر ولا مال الأنثى يخرج من سرته كهيئة البول والغائط فسئل عامر الشعبي عن ميراثه فقال نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان الله لا إله إلا الله وحده لا وهكذا يا ولدي، فقد أدركن الوقت كما ترى. قم الآن إلى شؤونك وغدا بمشيئة الله يجمعنا لقاء طيب مبارك مع مولانا وشيخنا الجليل الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.